بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 يدبر الْأَمْرَ يفصل الْآيَاتِ لعلكم بركاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض تطع متجاورات وجنات أعناب وزر ونخيل وزر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن ففي ذلك لا آيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولاهم أ إذا كن الناس راضين إن خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك 119. في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون